قل لا انها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برر قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نقطه خلقه فقدره ثم السنين يسرا ثم اماته رَبُّ سَمَاءٍ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهَا كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبًّا مِنَ الْمَاءِ أَصَبَّ ثُمَّ شَقَّطْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا يتو وابا متعلتم لانعامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخيه واميه واليه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم الى شأن يغني وجوه يغني مُسْفِرَة ضاحكة مستبشِرة ووجوهٌ يومئذٍ عليها غدر ترهبها قترة أولائك هم الكثرة الفجرة